تعالوا نسوق الأول فرص للعتق من النار أولا بالصلاة قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فأنت لك تهمة النار والنفاق كيف تتخلص منهما؟ إنك أربعين يوم تصلي الصلوات الخمس أربعين في خمسة بمئتين 200 صلة متوالية تدرك تكبيرة الإحرام صليت النهاردة 10-15-20-39 يوم وبعدين ضاع وقت عيد من الأول قول ده ما كانش قصدي هم بيوموا الصلة بعد نص ساعة روحت لقيتهم أموها بدري في اليوم ده ضاعت مني تكبيره الإحرام عيد من الأول طب كيف تثبت لي تكبيره الإحرام أن تقام الصلاة وأنت في المسجد يعني أن يقول الإمام تكبيره الإحرام الله أكبر وانت واقف في الصف مش وانت على الباب يدرك تكبيره الإحرام يبقى دي اول حاجة للعثق من الناس. اثنين بالذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار فإن قالها ثلاث مرات أعتق الله ثلاثة أربائه من النار فإن قالها أربع مرات ما اعتقه الله من النار. خد كمان واحدة للعتق من النار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان صلي عليه كمان مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمان زيد النبي صلى تبقى التلة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار أنا نقيت أعمال خفيفة وسيطة سهلة أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وأضعب عليهم تعتق من النار نهائيا ما تدخلهاش نهائيا قدامك مكفر صحيح أربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر والشارع ما اشتراطش عليك إن الأربع ركعات دول يبقوا بالبقرة وقالي عمرة لا ببساطة يعني ممكن الأربع ركعات دول في خمس زاي بس تعطي كل ركن حقه حظه وتبقى فاهم بتقولي طب خذ واحدة كمان للعذك من النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عينان لا تمسهما النار أبدا عين باتت تكلأ المسلمين في سبيل الله وعين بكت من خشية الله أنا عايز أسألك إمتى آخر مرة بكيت في الخلوة من خشية الله لا لا لا ده أنا عايز أسألك يالي دموعك مدرارة الباطل ألا توفرين دمعة بحق للحق في حق كثيرة أقول كده وأنا شايف أحيانا بعض الناس دموع يا ناس، وفّروا الدموع لله خلق البحار والأنهار وطلب منك دمعة حاجة كمان، كمان واحدة عذقاً من النار لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار حفظ القرآن لو الواحد حفظ القرآن جواه لا يمكن ربنا يدخله جهنم مستحيل إزاي يدخله جهنم والقرآن جواه واحدة كمان اللي من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار كده ليلة مش كفاية عايزين شوية بنات شفتي بقى ستتي يا اللي فرحانة بالصبيان فرحانة عشان قالوا لك ولد افرح لكن لازم لك شوية بنات عشان يستروك يا مستورة